شو كم طيب. طيب نبدأ إن شاء الله في الدرس وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة وأن يرزقنا ربنا الإخلاص لوجهه الكريم. وأن ينفعنا وينفعكم الدرس الأول ان شاء الله هو كتاب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 هجرية وهذا الكتاب جمع أصول المسائل الفقهية أدلة أصول المسائل الفقهية مما رواه الشيخان من الشيخان؟ من الشيخان؟ نعم أين الولد الصغير؟ قل من الشيخان البخاري ومسلم البخاري ما اسمه ومسلم ما اسمه وما اسمه أبيه وما اسمه جده وما نسباته وماذا تعرف عنه نبتدئ بالبخاري ما اسمه اختر واحده من أصحابك صاحبك هذا؟ طيب قم لا تجلس يا بني حتى يؤذن لك بالجلوس قم الله يحفظك اسمه أبو عبد الله هذا اسمه أو كنيته أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن مردزب البخاري صح احسن جزاك الله خيرا مسلم شبشتين. ابو الحسين شبشتين. مسلم شجي. ابن الحجاج ابن مسلم شبشتين. القشيري شبشتين. النيسابوري شبشتين. س... يعني كتابهما اصح الكتب اصح الكتب المصنفه جزاك الله خيرا تفضل يا ابونا اليوم انت فارس الميدان بلا منازع او يوجد منازع يوجد منازع او بلا منازع ما في احد ينازع ما هذه الهمه النازله هذه همه نازله قم يا خان عبد المزيد انت من من ينازع على هذا قم قم بارك الله فيك المنافسه بينك وبين اخينا طيب ترضى طيب جزاك الله خيرا السؤال من القائل لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء الدار قطني الإمام الدار قطني لكن السؤال الكبير الدار قطني ما اسمه وما اسم أبيه نعم انظر الى طلبه العلم ما في واحد منهم يرفع يده <تصفيق> نعم الدار قطني ما اسمه وما اسم ابي اظنك ستجيب بالظن قم اجلس نعم يبدو انه سؤال كبير فعلا ولا يصلح له إلا الكبار قم يا محمد الراعي قم بالظن احسنت علي بن عمر أبو الحسن جزاك الله خيرا لا تجلس حتى يؤذن لك يا محمد الراعي كيف هكذا خرجت من المنافسة يا اخانا الله يزيكم خير جميعا تفضلوا أعطي إخوانك للأوراق تفضل السريح الله يحفظكم تفضل اذا قلنا ان هذا الكتاب هو فيما اخرجه الشيخان من اصول المسائل الفقهيه والفقه ما هو تعريفه في اللغه هو الفهم الدقيق النافذ الفهم الدقيق النافذ ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما والفهم هو الفقه وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين هل المراد الفقه هو الفهم فقط ام الفهم الذي يتبعه العمل بمقتضى هذا الفهم من المراد هل مجرد معرفه الأحكام الفقهيه تجعلك فقيها أراد الله بك خيرا ام لا بد من العمل من يقول انا تقول انت يا خانا من اسمكم ضاع اسم الاخ حسين عمر عمر تفضل يا عمر لا بد من الفهم أخوكم يقول لا بد من الفهم لا بد من العمل صح لا يكون الفقيه فقيها إلا إذا جمع بين العلم والعمل أما إذا كان فقهه بلا عمل فلا يعد فقيها أراد الله به خيرا هذا أمر ينبغي أن تنتبه له يا طالب العلم انما العلم الخاشية نعم انما يخشى الله من عباده العلماء تفضل استريح والفقه يعرفه الاصوليون بانه معرفه الاحكام الشرعيه العمليه بادلتها الاجماليه الجواب من القائل الإجمالية؟ ما في أحد؟ ومن القائل التفصيلية؟ صحيح التفصيلية هو الفقه الإجمالية ماذا يسمى؟ أصول الفقه إذا ما الفرق بين الأصول والفقيه؟ أن الأصول يعتني بالقواعد الإجمالية ماذا يفعل الفقيه؟ يأتي إلى القاعدة الإجمالية؟ ويستنبط بها دليلا مخصوصا على حكم معين أو حكما مخصوصا على مسألة معينة أضرب لك مثلا طيب في قول الله عز وجل أقيم الصلاة يأتي الأصول ماذا يقول الأمر للوجوب من القائل الأمر الوجوب الفقيه أو, الفقيه أو الأصول الاصول يأتي الفقيه ماذا يقول قال الله عز وجل وأقيم الصلاة والأمر للوجوب دل ذلك على أن إقامة الصلاة تعتبر واجبة عرفتم الآن استفاد الفقيه من من الاصول الأصول في القاعدة الكلية طيب طيب في قول الله عز وزل لا تأكل الربا لا تأكل الربا الأصول ماذا عنده أن النهي للتحريم النهي للتحريم فيأتي الفقيه ويقول لا تأكل الربا لا ناهي والنهي للتحريم إذن لا يجوز أكل الربا أو أكل الربا يعتبر محرما استفاد الفقيه ممن؟ من الأصول فالأصول يضع قاعدة إجمالية ويأتي الفقيه يطبقها على مسألة تفصيلية لمعرفة الحكم الشرعي فيها عرفتم؟ عرفتم أو لا؟ طيب إذن الفقه في اللغة هو الفهم الدقيق النافذ ففهمناها سليمان هكذا وفي الاصطلاح الفقه ما هو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصينية بأدلتها التفصينية الأدلة ما هي التي يعتني بها الفقيه للوصول إلى الحكم الشرعي من الوجوب أو التحريم أو الكراهة أو ال... الاستحباب أو البقاء على أصل الإباحة لأن الأحكام الشرعية كم خمسة ما هي الواجب المندوب المحرم المكروه المباح كيف سيتوصل الفقيه إلى هذه الأحكام طيب يتوصل الفقيه لمعرفه هذه الأحكام عن طريق قواعد يضعها من يضعها الأصول يضعها الأصول طيب الأدلة ما هي الأدلة ما هي الكتاب والسنه تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون إن الأدلة هي من الكتاب والسنة والسنة الصحيحة الجواب السنة الصحيحة السنة الصحيحة لأن هنالك أحاديث نسبت إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تصح ومن الذي يميز لنا بين صحيح الأحاديث وسقيمها الجواب المحدثون وهنا تظهر لك أهمية علم الحديث والفقيه هل ينفصل عن المحدث الجواب لا ينفصل لا ينفصل لا غنيه لفقيه عن أهل الحديث صح هذا لأن الفقيه سيبني حكمه على حديث فإذا كان الحديث ضعيفا هل كان البناء صحيحا الجواب سيكون الحكم ليس بصحيح فما الذي فعله عبد الغني المقدسي في هذا الكتاب المبارك جمع احاديث صحيحه او حسنه او ضعيفه صحيحه ما زال الجواب فيه ما فيه من اصح الصحيح هكذا او اصح الصحيح وهم اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم البخاري ومسلم احاديث كتابيهما تلقتها الامه بالقبول ام حصل نزاع فيها من يقول انا قم يا اخانا من غريان قم قم من ترجع الى غريان محدثا على طول هذا الذي نحكي عليه السؤال ما هو السؤال الحديث البخاري ومسلم تلقتها الأمة بالقبول أم بعضها بعضها أو كلها كلها ولا حديث حصل فيه نزاع لا تدري قم يا أخانا في الآخر قم أنت السريح قم أحاديث البخاري ومسلم تلقتها الأمة بالقبول كلها نعم أحسنت تلقتها بالقبول ما عدا أحرف يسيرا ما المراد بأحرف قم أخبر اخوانك تفت إليهم تفت إليهم ما المراد بأحرف بعض الكلمات أجاب أو أصاب أصاب أو أخطأ يقول إخوانك أخطأت اجلس ما المراد بأحرف أحرف يسيره ما المراد بأحرف قم ماذا قال الفاظ اجلس قوم انت ما المراد باحرف احاديث صح احسن جزاك الله خيرا استريح يا اخان الله يحفظكم اذا تلقتها الامه بالقبول الا احرف يسيره احاديث يسير انتقدها بعض الحفاظ معي يا اخوه هذا الذي انتقد منه ما تم فيه الانتقاد ومنه ما لم يتم فيه الانتقاد وقد يكون حتى المنتقد فيها ليس من كونه ضعيفا مردودا لا إنما لم تتوفر فيه اوج شروط الصحه عرفتم الآن طيب اذا اعتنى المقدسي بجمع احاديث رواه البخاري ومسلم تلقتها الامه بالقبول لم تتنازع الأمة في صحتها، وهل أيضا لم تتنازع في فهمها؟ الجواب نعم تنازعوا، هكذا ولذاك بعض المسائل حصل فيها خلاف، حصل فيها خلاف فقهي، تنازع فيها العلماء في فهمها، عرفتم كذلك أيضا. في المسألة قد تكون وردت مجموع أحاديث فهم حاولوا أن يجمعوا بين هذه الأحاديث هذا الخلاف مؤثر الجواب نعم ليس بمؤثر لأن العلماء يسمونه خلاف افهام خلاف افهام هذا لا يؤثر بمعنى هذا يراه واجبا. ومن العلماء من يراه مستحبا وكل له دليله وفهمه ووجهته مؤثر هذا الجواب ليس بمؤثر النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا ببني قريظه اختلف الصحابة أم اتفقوا في فهم هذا اختلفوا منهم من فهم أنه يبادر بالصلاة ثم يمشي ومنهم من أخر الصلاة هل عنف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هل أنكر عليهم لم ينكر عليهم لأن هذا الخلاف ناشئ عن فهم وهذا يدلك أن هذا الخلاف الذي يجري بين العلماء في مثل هذه المسائل التي تخضع للأدلة ويتنازع وتنازع فيها سلفنا واختلف فيها سلفنا هذا مما تتسع له صدورنا تتسع له صدورنا طيب إذا قلتم بأن هذا الخلاف مما تتسع له صدوركم فهل معنى ذلك أنه لا يطلب فيه الحق والصواب الجواب يطلب فيه الحق والصواب يعني لا كثير الآمن المتفقية لسية ما متعصبة المذاهب كل مسألة كلمتها في فيه كلمته فيها قال المسألة فيها خلاف تقول لا نريد الراجح في هذا الخلاف ينكر عليك وتكلم في مسألة أخرى يقول فيها خلاف فيقال ليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلاف له حظ من النظر ولو كان هنالك خلاف ألم يأمر الله عز وجل عند التنازع بالتحاكم أمر أو لا الجواب إلى ماذا نتحاكم أنت يا أخانا قم أنت هذا الأخ الذي يكتب قم الله عز وجل أمرنا عند التنازع إلى أن نتحاكم أحسنت قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل إلى الله إلى كتابه وإلى الرسول إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا يشمل كل مسألة نتنازع فيها عن بعض المسائل كل المسائل نرجع بها الى الكتاب والسنه لمعرفه الحق من الباطل الصواب من الخطا الهدى من الضلال صح احسن وهنا سؤال كبير فمن يقول انا لكن كبير انظر في امورك تستطيع ولا كبير ها انسحبت ضعيف يا اخانا قد حكينا لك فكن رجلا رجله في الثرى وهامت همته في الثريا قم سنشجعك قم قاعده لا إنكار في مسائل الخلاف هذه القائدة صواب أم خطأ تأمل في الجواب لا إنكار في مسائل الخلاف صواب أم خطأ اجلس أخوكم يقول الله أعلم لكن الأيدي كثيرة قم يا اخانا قم ايش هذه تفضل اخان الله يحفظكم اطول اخ كتاب حكم الاسلام نعم احمد انت هنا اخوكم يقول اذا كان الدليل يحتمل يحتمل ايش يحتمل هذا الفهم ويحتمل ذاك الفهم جيرانه نعم فيكون لا إنكار واذا كان لا يحتمل فهنا الانكار يعني قاعده على اطلاقها ليست بصواب نعم أنت تفصل في مسائل الخلاف طيب ابق واقفا حتى ننظر ماذا عند أخينا محمد قم على إطلاقها باطلة صح الشوكاني في السيل الجرار أنكر هذه المقالة وقال هذه باطله عرفتم لماذا قال لان هذه فيها ابطال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى هذا كل من خالف قلنا لا انكار في مسائل الخلاف حتى اوردوا مسائل كثيره لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عن ولا كبشان عنزان. طيب وكلما أنكرت قالوا لا إنكار في مسائل الخلاف حتى أدخلوا أشياء كثيرة وجعلوها من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف وأضرب لك مثلا سريعا وسأنصرف عن هذا المثل الديمقراطية قالوا من المسائل التي فيها خلاف وهذا من الباطل. الديمقراطية ليست خلافاً معتبراً. الديمقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه. هذه باطلة. مقالة كفرية ينبغي الإنكار على قائلها. لا أننا نقول فيها خلاف. أقبح من هذا أن نلبسها لباس الشرع فنقول الديمقراطية هي بمعنى. الشورى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا معنى ذلك يا أخانا أن هنالك مسائل اجتهادية ومسائل خلافية صح؟ صح أو لا؟ هذه المساله مهمة يا إخوة أن تفرق بين المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء كالمسائل التي بين أيدينا وسندرسها المسائل الفقهية مالك قال بكذا الشافعي قال بكذا ولكل دليله والسلف احتمل هذا الخلاف هذه مسائل اجتهاديه تبقى معنا مسائل خلافية إذا قال قائل ما هي هذه المسائل الخلافية فاسمع هي المسائل التي تخالف نصا صريحا او سنه ثابته او اجماعا معلوما وصلت اعيد المسائل الخلافيه تفضل السريح جزاكم الله خيرا المسائل الخلافيه ما هي هي ما خالفت نصا صريحا أو, أو سنة ثابته أو إجماعا معلوما هذا لا يمكن أن نقول بأنها اجتهاديه لكل وجهة, وجهة هو موليها لا ننكر عليها أشد الإنكار والمسائل الخلافية أيضا فيها راجح وفيها مرجوح إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأصاب وقال فأخطأ إذن الحق لا يكون إلا واحدا والصواب لا يكون إلا واحدا ولذلك المسائل الاجتهاديه نعنف على القائل بأحد القولين الجواب نعنف عليه لا نؤثمه لا نبدعه لا المسائل الخلافية التي تصادم النص الصريح أو السنة الثابتة أو إجماع السلف المعلوم ننكر ننكر ونقول إن هذا الباب باب سنة أو بدعه فنبين له الحق نبين له الحق فإذا عاند الحق بعدما تبين له ماذا نقول نقول انت صاحب هوى انت صاحب هوى لان هذه المسائل لا يتسع فيها الخلاف وصلت وصلت على حمار أعرج او هكذا سريعا هكذا طيب لا الأسئلة ممنوع تكتب ورقه طيب ما خطر على بالك فهو على خلاف ذلك نعم ها ايوه لو تكتب ورقه وتأتي الاخوه هنا ان شاء الله فهمتم هذه المساله يا اخوه كي لا يلبس عليك احد ياتيك ويقول الحزبيه مساله خلافيه التعدديه مسألة خلافية وهكذا الجماعات الإسلامية ظاهرة صحية لو تحال إلى وزارة الصحة أولى طيب قال كتاب الصلاة باب المواقيت الصلاة تقدم الكلام حولها وهي الركن العظيم الثاني من أركان الإسلام فمن يقول أنا من الأبناء الصغار أين هم ما في إلا هذا وهذا من عنده ابن بقربه فليقل له قوم أين هو السؤال بارك الله فيك الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام الست صواب الخطا صواب اسمك اسمك اسمك اسمك اسمك اسمك اسمك حسين الله يهديك اخوكم سيف يقول ان الصلاه هي الركن الثاني من اركان الاسلام السته يقول ان الصلاه هي الركن الثاني من اركان الايمان نعم في احد يلقينك ما في احد لقنا اخوكم سيف تراجع عن الجواب كله قم أنت قم الصلاه هي الركن الثاني من اركان الاسلام الخمسه صواب ما قاله صواب طيب دليلك انت او هو ما الدليل على أن أركان الإسلام خمسة؟ من عنده ولد صغير بقربه فليقم نعم أركان الإسلام كم عدده؟ ما الدليل على أنها خمسة؟ ايش قال؟ بني الإسلام على خمس قال أحسنت جزاك الله خيرا لكن بقي السؤال الكبير بني الإسلام على خمس من صحابيه ومن أخراجه هذا عند الأولاد الصغار جزاك الله خير تعرف الجواب قل أنت هذا أنت يا سيف قل عبد الله بن عمر احسنت جزاك الله خيرا ومن أخرجه البخاري ومسلم جزاكم الله خيرا هذه الكتب تعالوا فيما بعد خذ كل واحد كتاب طيب إذن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمس فرضت على الأرض ام فرضت في السماء الجواب الجواب عندك عبد الحفيظ فرضت في السماء وقد كانت قبل أن تكون خمس صلوات كم خمسة وخمسين أنت عندك في هذه الأمور تجربة نعم ها؟ كانت خمسين صلاة فخففت إلى خمس صلوات بأجر خمسين من شفع لأمة محمد من هو الذي كلم نبينا صلى الله عليه وسلم وقال إن أمتك لا تطيق هذا عبد الحفيظ انظر يمينا وشمالا وراءك وامامك من هو من الأنبياء انظر الكل يقول هأنا ذا نعم عندك يا أخانا أنت تفضل موسى عليه السلام احسنت جزاك الله خيرا بعدين تأتي وتأخذ كتاب حقيقة الديمقراطية وأنها ليست من الإسلام كتاب عظيم جاءك يا أخانا لفضيله الشيخ العلامه محمد آماد بن علي الجامي عميد كلية الحديث الشريف ورئيس صعبة العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة السابقا رحمه الله وغفر له إذن ماذا قلنا أنها خمس صلوات بأجر خمسين وتعريفها ما هو تعريفها ما هو قل أنت هذا قل قوم واخبرني عن تعريف الصلاة ما هو استريحوا جزاكم الله خيرا الصلاة لغة هي الدعاء وفي الاصطلاح هي أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم دليلك على أنها تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم احسنت حديث علي بن أبي طالب في السنن في الصلاة تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ومفتاحها الطهور في اول الحديث احسنت جزاك الله خيرا نعم اذا هذا يدلك على عظم هذه العباده العظيمه فما حكم من تركها جاحدا ما حكم من ترك الصلاه جاحدا عند جارك يا عبد المهيمن الملاصق لكرسيك اسقال اسقال تارك الصلاه جاحدا لها يعتبر كافرا نعم انت متثبت المسألة مسألة تكفير متثبت أو مهتز قالوا ولم نكن نطعم المسكين فعلى هذا حتى مانع الزكاة يعتبر عندك كافرا نعم هل ترددت في الجواب تارك الصلاة متعمدا كافر أقول جاحدا من تركها جاحدا يعتبر كافرا أخوكم يقول يعتبر كافرا لكنه في النهاية يهتز أيوجد أحد يجيب وهو على ثبات نعم الأخير أنت لا الذي وراءك نعم يعتبر كافرا من جحد فرضية الصلاة يعتبر كافرا وإذا كان حديث عهد بإسلام فإنه يعلم وإذا كان نشأ في بادية بعيدة لا يدري فإنه يعلم لأن الصلاة مما علمت فرضيتها في دين الله بالضرورة هكذا طيب من تركها وهو معترف مؤمن بفرضيتها لكنه تركها تكاسلا وتهاونا هو كافر أيضا نعم نعم اخوكم يقول لا يعتبر كافرا هل تنازع العلماء في هذا تنازعوا وأنت تختار ماذا اخوكم يختار بانه لا يكفر هل يوجد احد ممن يختار كفر تارك الصلاه فليقل ها أنا ذا نعم قم بماذا كفرت تارك الصلاه كلام عبد الله بن شقيق لم نكن نعد شيئا في زمن النبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدون شيئا تركه كفرا إلا الصلاة نعم لا لا لا أنت ممن يكفر هات ادلتك على التكفير ما عندك إلا كلام عبد الله بن شقيق نعم بماذا ترد عليه يا أخانا أنت ممن لا يكفر <تصفيق> نعم من أول جولة إجلس السريع في أحد لا يكفر تارك الصلاة ويقوم ويرد عليه نعم من؟ أنت لا تكفر تارك الصلاة قم رد عليه. أنت لا تكفر تارك الصلاة ما دليلك على أو كيف ترد على الذين يكفرونه؟ بالآية هذه له هو من أول زولة اجلس نعم لا تزال اخانا قويا في رده نعم قم أنت تكاد تقف وحده قم صح استدل بهذه الآية إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وترك الصلاة هو دون ذلك أو دون الشرك واحد ماذا ستقول عبد المعين من من تكفر تارك الصلاة لا أي اختيار عندك انت كفره أو ترك تعتبر الصلاه من الشرك يعتبر ترك بين الرجل والكفر والشرك ايوه لا يا عبد المهم السريح الله يحفظكم نعم هم أنت مع من مع من أنت لا يكفر يعني مع الأخ نعم حديث البطاقة صح. استدلوا بحديث البطاقة الذي فيه لا إله إلا الله فرجحت بها بكفة الميزان لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط ماذا ستقول اخوكم لا يحضره شيء تستعين باخ ممن هو على قولك من هو محمد قم نقول لاخينا الفاضل نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين الرجل والكفر ترك الصلاة في رواية الشيرك وهذا يقوي القول بأن تارك الصلاة يعتبر كافرا ويحمل حديث البطاقة وغيره في من كان معذورا بعذر منعه من تأدية الصلاة هكذا طيب هل هذه المسألة من المسائل القوية الجواب المسائل القوية وعلى كل تارك الصلاة على خطر عظيم قال عمر بن الخطاب لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فهو على خطر عظيم ثم هنالك نظر آخر فهنالك من العلماء من لم يكفر تارك الصلاة والصلاتين حتى يصدق عليه أنه قد ترك بالكلية وهو كلام من من المعاصرين؟ الشيخ العثيمين أما ابن باز فهو يرى أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها فهو كافر عرفتم الآن جزا الله خيرا إخواننا المتنازعين في هذه المسألة ولاحظوا أنها أيضا حوت أدبا في الحوار اجلس نعم وحديث الشفاعة لا باس لا طيب قلنا ان الصلاه من تركها جاحدا لها باتفاق فانه يكفر جاحدا لفرضيتها من تركها تهاونا تكاسلا فان العلماء قد اختلفوا فمنهم من كفره اعتمادا على ظاهر النصوص بين الرجل والكفر ترك الصلاه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر الأول في صحيح مسلم عن جابر والثاني عند أبي داود من حديث بريدة أيضا قول الله عز وجل فإن آمنوا لا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم في الدين دل ذلك على نوم ما لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوانا لنا في الدين وعلى كل المسألة كما سمعت مسألة قوية احتملها سلفنا او حكم على بعضهم على بعض بالارجال الجواب لا احتملها سلفنا هكذا يا اخوة او لا احتمل الخلاف فيها سلفنا وعلى كل حال الذين يكفرون تارك الصلاة فانهم يعتقذون اذا مات فانه لا يغسل ولا يكفن ولا صلى عليه ولا يقبر في مقابر مسلمين ولا يرث ولا يورث. وإذا كانت زوجته تصلي يجب أن تفارقه انظروا إلى خطر هذا الأمر العظيم طيب والصلاة جاء في فضلها أدلة كثيرة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتينا أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها على وقتها كذلك أيضا أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة فإن صلحت صلحا سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إن اجتنبت الكبائر وفي رواية ما لم تغش الكبائر والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر في فضل بعض الصلوات أجورا عظيمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دخل البرد من صلى البردين دخل الجنه البردان ما هما البردان ما هما صلاه الفجر وصلاة العصر والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول نعم وقت طيب تفضلوا يا إخوة من أراد الوضوء وجزاكم الله خيرا